ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا, صفا كانهم بنيان مرصوص واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون, وقد تعلمون اني رسول الله إ ل ي ك م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 و َ أ ُ خ ْ ر َ ى تحبونها ََُِ نصر ٌَْ من َِ الله َِّ وفتح ٌََْ قريب ٌَِ وبشر ََِِّ المؤمنين َُِِْْ يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا ك ُ و ُ و ا أ َ ن ص َ ا ر َ الله َِّ كما ََ قال ََ عيسى َِ ابن مريم َْ كما قال عيسى ابن مريم, مريم للحواريين من انصاري ِ الى َ الله َِّ قال الحواريون نحن أ ن ص ا ر الله فامن ا ل ط ا ئ ف ة من بني إ س ر ا ئ ي ل و ك ف ر ا ل ط ا ئ ف ة ف أ ي د ن ا الذين آ م ن و ا على عدوهم ف أ ص ب ح و ا ظاهرين